بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة